إلا هل لقد قلنا إذا شططاء هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آل هكذا لا يأتون عليهم لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأؤم إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقاً وترش الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وديا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشبان وكلبهم باسط دراعيه بالوصي. لو إطلعت عليهم لو أليت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائن منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بمال بس فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليوم ظر فاليوم ظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعر أحدا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 لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا وَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُوا بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْلِهِمْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قرببي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 اننا اعتدنا للضالين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهني يشوي الوجوه بئس الشراب وسماء مرتفقه ان الذين امنوا وعملوا صالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا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 إن قريباً منها مقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذا دخلت جنّتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك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 وضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما انزلنا من السماء ماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما فاصبح تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابه وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتُدُونِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَدُرِّيَّةً أَوْلِئَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 واتقذوا اياتي وما انذروها ومن اظن منهم من, من ذكرت ايات ربي فاعرض عنها فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه اننا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا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 فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاءٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إلَّا وَيْنَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَلْكُرَى وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ أَجْبَاء قال ذلك ما كنا نبه فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناهم لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا تعلمني مما علمت رشدا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا فانطلقا حتى إذا أتا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 نَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْنَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْنَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّ مَا آتُونِ الْحَدِيدِ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 أعتدنا جهنم لكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسر أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا